وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها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 فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم